117. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ويوجا قيما لينظر 119. ويبشر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 110. ماكثين فيه أبدا 111. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا مَا ما لهم به من علم ولا لآبائهم 118. كبرت كلمة تخرج من أفواههم 119. إن يقولون إلا كذبا 110. فلعلك باخع نفسك على في هذا الحديث اسف اننا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلواهم ان هم ايهم احسن عملا واننا ما عليها صيدا جرزا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 بَقِيَ فِي نَاءٍ عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نبأهم بالحق.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 114. لقد قلنا إذا شططا 115. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة 116. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم مما مَن افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ إِن شَأْنَ لَكُمْ ربكم من رحمته فَأَوْلَى إِلَى الْكَهْفِ إِن شَاءَ رَبُّكُمْ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا 118. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه 119. ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بويقكم هذه إلى المدينة فلينظر فَيظُر أي يه زك قامًا فليأتِكُم برزقم مه والييتلَّف ونَا يوشعيرًا الن بكم أحد. إنهم إن يظهروا عليكم يرضوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن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 119. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 110. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا 111. إلا 119. واذكر ربك إذا نسيت 110. وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا 111. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ابْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَد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 117. ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 118. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم 111. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 112. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا أَنْتَ كَمُهْلٍ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا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 تَكئينَ فيِيهَا عَ الأأَرائِك نََّ السَّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَ وَبرِ بِلَهُمَّ ثَلََّجُ لَْ جَعَناالِ أَحَذِهِ مَا جََّتَيْنِ مِن أَنَّابِ وَحَفَفْنَّهُ مَا بِنَخُلْلِ وَجَعَ النابَنَهُ مَا زَوْو كِلْتَجََّتَنِ آتَت أُخُ لَهَا وَلَمْ تَظللِم مِنْهُ شَيْئ وَفَجَر النَّاخِلَ لَهُ مَ نَهَو وَكَانَ لَهُ ثَمَرُم فَقَالَ لِصَاحِ بِهِي وَهُو وَيُحَاوهُ أَنَ أَكْثَوْ مِن كَمَالَ وَأَعَُّونَ وَادْخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِتُّ إلى ربي لا أجدن خيرا منها من قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك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 يَأْتِ نَخِيرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِل عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ماء ام فق فيها وهي خاويه فاصبح يقلب كفيه على ماء ام فق فيها وهي ويقول يا ليتني 117. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا 118. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا 119. هناك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 فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا أَلَمَ الْعُلَى وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وَض الكِتابُ فَتَر الْمُجِرمينَ مُشْفتينَ مَِّا فِيهِ وَيَقولُونَ يَا وَلَتنَ وَيقولُونَ يَا وَلَنَ مَا لِ هذاذَ الكِتابابِ ل يُغادِ صَغيرَةَ ولا كَبِيرَةً إِللاا أَحصَهَا 117. مَا ما عملوا وَلَا 118. ولا يظلم ربك أحدا 119. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا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 118. ولم يجدوا عنها مصرفا 119. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل 110. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا 111. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قبلة.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 119. وذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا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 فَلََّا بَلَ غَمَمَ بَنِهِ مَا نَسحوتَهُ مَا فَتَّخَدَ سَب لَهُ فِي البَحرِ صَرَبَ فَلََّا جَاوزَ قَالَ لِفَتَهُ آتِنَ غَدَ أَنا لَ قَدِلَقينَ مِن سَفَرنَ هذاَا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 114. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا 115. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 117. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا 118. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا 119. 119. إذا ركبا في السفينة خرقها 110. قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا 111. قال ألم أقل إنك لن 119. قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا 110. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس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 111. قد بلغت من لدني عذرا 112. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما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 113. فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا 114. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها, فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأتي 119. ويأخذ كل سفينة غصبا 110. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فَأَرَادَنَا أَنْ يُبْدِلَ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَاعُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَان ت تحتهُكَزُ الهُمَا وَكانَ أَبوه مَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أي بِلُغَ أَشُدههُمَا فَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا شِدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِ الْقَرْنَيْنِ قُل سَآتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ 124. إذا بلغ مغرب الشمس وجدها فِي في عين حمئة ووجد عندها قوما 125. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. 119. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يُرَدُّ ثم رَبِّهِ إلى عَذَابًا فيعذبه عذابا نكرا 110. وأما من فَلَهُ وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول 124. ثم أتبع سببا 125. حتى إذا بلغ وَجَدَهَا الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سثرا 126. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا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 قَالَ يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا 119. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 110. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُ أَنْ يَظْهَرَ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هذا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي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 117. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا 118. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا 119. الذين كفروا أن 119. إنتخذوا عبادي من دوني أولياء 110. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا 111. قل هل 119. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 110. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت 117. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 118. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نذلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 119. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم